أنقذ فيه في التابوت فقذ فيه في اليم فليلقه اليم بالساح ليأخذه عدولي وعدول له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني